ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا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 ويزداد الذين آمنوا إيمانه ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذانك يظن الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرْ كَالْنَا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْنِ إِذْ أَدْبَرْ وَالصُّبْحِ إِذَا أسفر